رص ومعنى حديث حزيفة حديث الفتن وما يحتاج إلى تعليق بل وما في حديث الفتن من مسائل رائعة فلذا جعلت درس اليوم درس لحزيفة رضي الله عنه وارضاه وكنا قد وقفنا عند قطعة من الترجمة تقول خبير الفتن حزيفة رضي الله عنه خبير الفتن وفي ذلك حديثه الشهير الذي أخرجه الإمامان وغيرهم واليك واليك نفسه بجمع من جمع علامه الشام إمام الحديث والزمان العلامه الالباني رحمه الله تعالى فقد جمع الشيخ الالباني تراقه ونظمها نظما جيدا تتسق وتنتظم الفاظ هذه الثروف ولما كان الحديث طويلا فلا يمكنني ان أرويك أو أرويك أو ارويكم هذا الحديث رواية الطول ولكن سارويه مقطعا نقف عند ماذا عند قطعة قطعة فيكون هذا ايسر حفظا ويكون هذا جمع ربطا ما بين الحديث وماذا وفقه فبوض العلامة الألباني باب لا فرق ولا أحزاب في الإسلام لا فرق ولا أحزاب في الإسلام وإنما جماعة وخليفة وإنما جماعة وخليفة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 وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قوله رضي الله عنه قال الناس أو كان الناس وهو عموم أريد به الخصوص عموم أريد به ماذا هل كان كل الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الذين يسألونهم ماذا قطعة من الناس فأحيانا يطلق العموم ويراد به ماذا ويراد به الخصوص كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة فيه. قوله في الصلاة يعني في ماذا في القيام فقوله الصلاة هنا عموم أريد به الخصوص يعني القيام وهذا نظير قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وما القائل إلا ماذا إلا واحد إلا واحد فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قلت وقد يعبروا عن الخصوص بالعموم لمقام الخصوص هنا مقام العموم يعني إيه لأن الخصوص قاموا في الناس مقام ماذا مقام العموم فأدوا حق العامة بما به كما قال الذين قال لهم الناس القائل واحد ولكن لما قام في البلاغ والهداية والتنبيه والتحذير مقام أمة عده ماذا أمة ولأن بما قام من المقام قد أنقذ الله به ماذا أمة من الناس فلذا جعل قوله ماذا مقال الناس جميعا لماذا لأنه قام في الناس مقام الناس أو لأنه لما قام في الناس جعل الله تعالى هداية الناس وخلاص الناس على يديه ولذا عند العرب يقول لك إيه؟ إذا غضب أبو الصباح حسبت الناس كلهم غضابا يعني إذا غضب عليك أبو الصباح كأن الناس إيه؟ جميعا غضبوا عليك يشير إلى أن غضبة أبو, بغ... أبو الصباح بغضبة ماذا بغضبة أمة ومن ذلك قول القائل وإذا غضب أبو الصباح حسبت الناس كلهم غضابا كأن غضبة أبي الصباح تساوي غضبة من؟ غضبة الناس بشدة ماذا؟ بشدة غضبه إذن يعبر عن العموم عن الخصوص بالعموم لقيام الخصوص هنا مقام مقام العموم قلت فقوله كان الناس يعني أصحاب النبي صلى الله عليه طب لماذا عبر عنهم بقوله الناس قلت وفي الرواية الأخرى لا تخل من مقال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا الإشكال زال بأنه في رواية أخرى قال إيه كان أصحاب ولو بقي الإشكال لوجدنا لو الجواب من كان الناس إشارة إلى أن هذا كان فعل العموم فعل العموم السؤال عن ماذا؟ عن الخير لا يكاد أحد يسأل عن ماذا؟ عن الشر إلا من إلا هو رضي الله عنه ثانيا قوله كان الناس أدبا منه مع الصحابة إذ لو قال كان أصحاب محمد هذا لو سبتت الرواية لكان في ذلك منه ضربا من دروب الترفع عليهم والتفضل عليهم والظن بالصحابي أنه لا يفعل قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير قلت قوله رسول الله في إشارة إلى سؤال أهل الذكر وسؤال الأعلم منهم يعني لو أنت عندك يتيصر لك سؤال عالمين الأول فقيه وأما الثاني فمجتهد فالأولى أن تسأل من؟ أن تسأل المجتهد صحيح وفي ذلك الحديث فسأل عن أعلم أهل الأرض هو حديث من قاتل المئة نفس إذن الإنسان إذا سأل يسأل ماذا يسأل الأعلم ومن هنا كان السلف رضي الله عنهم يتورعون عن الجواب بحضرة من بحضرة الأعلم يقولون يقولون نهينا أن نتحدث بحضرة أكابرنا نهينا أن نتحدث بحضرة من بحضرة أكابرنا إذن فالسؤال يكون لمن للأعلم قلت لأن هذا أبعد عن القطأ وأقرب إلى الصواب في الفتوى كما ظهر جيدا او جليا في حديث القاتل وقد ظهر لك في الحديث دلائل العلم وقرائنه لأنه لما سأل الأعلن شو في الأعلن أنه إنك بأرض سوء يعني أولا لم يقنته من رحمة الله عز وجل صحيح ثانيا أنه فتح عليه باب الأمل له ما يمنعك ما يحوذ بينك وبين التوبة ثالثا أنه وضع يدعو على سبب الشر والفساد وهو وجوده في أرض ماذا في أرض السوء والشر رابعا انتدبه إلى الهجرة ومن هنا شرعت الهجرة في الإسلام لماذا؟ للشفاظ على ماذا؟ على الدين صحيح؟ ومن هنا بطلة حجة المستضعفين الذين ضاع دينهم بقوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتفاجر فيها قلت دلائل العلم من أنه لم يخنته من رحمة ربي وأمل هو وبشرة ووضع يده على سبب الهلكة والذم وذلك من بيئة السوء والفساد ثم أمره بالهجرة وصحبة أهل الفضل والشر كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير قوله عن الخير فيه سؤال الإنسان عما ينفع في دينه وقد قالوا قديما العلم قفل العلم ماذا قفل ومفتاحه السؤال ومفتاحه السؤال بل قالوا حسن المسألة نصف العلم والناظر في سؤالات الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا المعنى يسألونك عن المحيط يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الأهلة يسألونك فسؤالات الصحابة رضي الله عنهم كانت عن عن الخير ومن هنا كان أهل العلم يزجرون شديدا من تكلف السؤال فسأل عما لا يعنيه وما ليست له فيه حاجة كما قيل كما قيل إذا رأيت أو إذا لقيت قوم أرأيت إيش قوم رأيت دون لما يقعد يفترض لك أسئلة يقول لك أرأيت لو أن كذا وكذا أرأيت لو أن امرأة مش عارف كذا وزوجها كذا أرأيت لو أن امرأة قالت لزوجها أنا عليك حرام إن لم مش عارف كذا أرأيت فهذا مزموم من السؤال لأنه سؤال فيما ليس لك فيه حاجة وفيما لا تنتفع به من السؤال فجاء زمه شديدا في الشريعة ولذا كان يقال إذا لقيت قوم أرأيت فإياك وإياه لا تجالسهم لأنهم أهل ماذا؟ أهل جدل والجدل عنوان ماذا؟ عنوان الضلالة ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا ليه إلا أوتوا الجدل وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك سؤال حذيف عن الشر أولا مخافة أن يدركهم لأن الدين قائم على أمرين على فعل وماذا ونهي فالخير فعل والشر ماذا نهي ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه صحيح ومن هنا قال القائل عرفت الشر لا للشر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ولكن لتوقين ومن لم يعرف الشر من الخير يقاطي يقاطي ومن هنا قال عمر تنقذ عرى الاسلام تنقذ عرى الاسلام عروة عروة طب ليه لمن نشا في الاسلام لمن نشا في الإسلام لا يعرف الجاهليه لمن نشأ في الإسلام وهو لا يعرف ماذا الجاهلية بل إن الإيمان بالله تعالى لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت وما يكون الكفر بالطاغوت إلا ماذا إلا علما ومعرفة لكن من قهل الطاغوت ومن جاهل الكفر بالطاهوت يوشك أن يقع في ماذا؟ في الإيمان به صحيح؟ قلت خاصة في زمن تلتبس فيه الأمور وتضيع الحقائق وهذا سر وهذا سر في أن أهل العلم كتبوا الأحاديث ماذا الضعيفة والموضوعة لكي تتبين ويحضر الناس ماذا ويحضر الناس منها قلت وثانيا لأن حزيف قال كما في الرواية الثانية ولقد علمت أن الخير لا يفوتني ولقد علمت أن الخير لا يفوتني فلذا سأل عن ماذا سأل عن الشر ثالثا وسؤاله عن الشر لأنه بعد الخير ماذا شر فهو الآن إن كان في خير فسوف يستقبل ماذا شرا وتلك سنة الله ما بعد الكمال إلا النقطان ريح ما كمل وتم شيء إلا ماذا بدى نقصه وما بعد الخير إلا الشر وهذا الذي جعل بعض السلف يبكي لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فبكى لماذا قال ما تم شيء إلا بدى نقصه ومنون من السلوك الحسن أن لا ترى نفسك في ماذا في غاية أو كمال أو تمام للإنسان لو رأى نفسه في غاية او كمال أو تمام يبتد المنحنى يعمله لكن طالما رأى نفسه في تقصير وفي نقصان يوشك أن, إيه؟ أن يكمل واضح يوشك أن يكمل ولذا قالوا في من طلب العلم فاعتقد أنه بلغ غايته أنه ماذا أنه يجهل ولا يعلم واضح طيب إبدا سبب آخر أن حزيف سأل عن الشر لأنه كان في خير وما بعد الخير إلى الشر سبب الرابع ليقوم حزيف بواجب بواجب الأمة كلها لأن الأمة سألت عن الخير ويجب عليها أن تسأل عن عن الشر فقام حزيف رضي الله عنه بواجب الأمة في ذلك رضي الله عنه ورضاه وهذا رابعا إبا هذه أربعة أسباب جعلت حزيف يسأل عن ماذا عن الشر رضي الله عنه وضحي طلبة العلم قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إبن قل مسألة في حسن السؤال وأحسن من قال حسن السؤال نصف العلم وفي حديث جبريل فائدة ما هي من تنبه لها أنت قد ماذا بي أو نسب إليه العلم مع أن المعلم في هذا الحديث هو من هو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لما نسب العلم إلى جبريل لماذا لحسن سؤالاته قلت وفي حديث جبريل فائدة من نسبة النبي صلى الله عليه وسلم العلم إلى جبريل وما علم وإنما علم رسولنا صلى الله عليه وسلم أو قد يكون علم فنسب النبي عليه الصلاة والسلام إليه العلم لأنه أصله تأدبا لأن من اللي علمه في الأصل هذه المسائل فنسب إليه العلم وهذا من أدب العلم أن ينسب العلم إلى ماذا تأدبا من نسبة العلم إلى قائلين وإياك وصرقة العلم يا طالب العلم إياك إياك وصرقة العلم فتنسب لنفسك ما لم تقل وتسرق أقوال الناس التي تعبوا في تحصيلها والتي جاهدوا في بلاغها وبيانها وليس يشين الرجل, الرجل أن يكون ناقما هل هذا عرف؟ شوف قال حدثني تميم للدار شوف ينقل عن تميم قلت وهذا أدب العلم من نسبته إلى قائمه وذاك أدب النبوة والحذار من سرخة العلم إيه؟ أن ينسب الأقوال إلى نفته رايت رجلا كتب كتابا نقل منه بحثا كاملا كاملا بالنقطة والحرف والسطر من كتاب آخر هذه لو جلس رجل يحدث بأقوال أهل العلم مغير أن ينسبها لو فعل ذلك عفوا أما لو فعل ذلك قصدا قصة لو نسبها إلى نفسه وقال هذه فائدة عزيزة ونسبة إلى نفسه يبا ماذا تقول هذه شرقة علم ولا يشين الرجل أن يكون ناقنا لا علم أصلا هو كله العلم كله كل نخل <تصفيق> العلم أصلا نخل وطالما كان العلم نخلا كان علما ماذا موثقا صحيح والحضار من صرقة العلم والعلم نخل نعود إلى سؤالات جبريل فنسب العلم إلى جبريل بما تسبب فيه بحسن مسألته وأدى بمسألته وحسن المساله ظاهر من الاسئله ما الاسلام ما الايمان بل الاحسان اذا ده حسن ايه عن شيء نافع وواضح وحسن الادب ظاهر من هيئته التي وصف جبريل بها وصدق من قال العلم قفل ومفتاحه السؤال وأبو سلم مثل مضروب أبو سلمة مثل مضروب قال لو رفقت بابن عباس يعني لو أحسنت السؤال لو رفقت بابن عباس لستخرجت منه علما لستخرجت منه علما يبا لماذا ضاع أبو سلم لما ضاع ماذا ضاع سؤاله ولم يتصف سؤاله بماذا بالحسن ولم يخرج سؤاله فيما يجب أن يكون عليه من الأدب واضح ولذا كان صلى الله عليه وسلم طالما يحب السائل يسأل عنه لذا كان صلى الله عليه وسلم طالما يحب السائل ويسأل عنه كما في حديث أبي سعيد الخدري, كما في حديث أبي سعيد الخدري. قال أين أراه السائل اين اراه السائد وكانه احبه احبه ليه الرجل لما النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطبهم قال يا رسول الله سبحانه. هل ياتي الخير بالشر؟ اصل انا خطيره جد عندهم شعاره الخير خير تعمل شرا ايه شر تلقه فبقول ده ممكن يعني ان يفعل الخير ولا يجني منه إلا الشر فتقول الرواية فعلاه الروحضاء فأخذ يمسح العرق عن جبيني أو الروحضاء عن جبيني فقال أين أراه السائل فقال أبو سعيد الخدري وكأنه أحب ليه؟ لأن يسأل عنه وما يسأل عنه إلا أنه ماذا؟ إلا أنه أعجبه السؤال فأحبه بحسن مسألته فقال له إن شفوه دم بأ بسؤاله بما يدل على أنه أحبه دم بالسؤال جدا وقال له إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإن الشر لا يأتي إلا بالشر وإن لما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو ينم أو يلم إلا آكلة بالحضر إنها أكلت ثم بالت ثم صلطت فاستقبلت عين الشمس ثم ثم ثم ضرب له ماذا مثالا عريضا ليقرب له هذا العلم وإذن فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم بماذا بسؤاله بينما لما سأله الرجل متى الساعة تقول الرواية قلنا لم يسمع وقال فريق سمع وكره ما قال يبقى كره ماذا كره سؤاله ولذا لم يجبه على الفور إنما أعرض عن ماذا أعرض عن سؤاله فلما قضى مقالته قال أين السائل فقال له متى الساعة قال إذا ضيعت له الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إذا غير ماذا أهل فهذان سؤالان يتضح بهم الفرق بين حسن السؤال وبين غيره واضح يا طلبة العلم طيب يبا أولا نقول حسن مسألة حذيف أولا من سؤال حذيفة رضي الله عنه عما يتعين السؤال عنه ثانيا من سنائه على المسؤول أو المستفتة من قوله فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه وجاء به إذا من أدب السؤال ماذا السناء على من على المستفت كما قال جبريل كما قال جبريل عليه السلام صادقتا قال عمر عجبنا يسأله ايه؟ ويصدقه إبا لماذا يصدقه لأن هذا مما يتعين أدبا في السؤال وهو السناء على من السناء على المشتفتاء أو السناء على المفتي أو السناء على المسؤول ثالثا من أدب النداء قلت يا رسول الله سنوه سنو. هذا من أدب ماذا من أدب السؤال أن يكون فيه النداء ولذا قال بعضهم ما بال أحدكم يدخل علينا يقول حدثنا يقترح كما يقترح على المغنية يقترح كما يقترح على المغنية ولذا ما ينبغي أن يكون سؤال في سورة أمر واضح ومنون رئيس حزير فيقول لو فماذا تأمرني فماذا أفعل فما كان يسأل على وجه ماذا الإجاب والإجدام لما يسأل على وجه ماذا طلب النصيحة فيه. رابعا قلنا من سؤالي سؤالا خاصا ولا من سؤالي سؤالا خاصا كنت أسأله عن الشر فلم يسأل عما كفاه غيره غير السؤال رابعا خامسا من اعتبار حال المسؤول والتهيئ لذلك ولذلك كلما وجد النبي عليه الصلاة والسلام مهيئة للجواب قال له إيه فهل بعد ذلك الشر من خير فهل بعد ذلك الخير من شر فهو ما استضرد في السؤال إلا لما وجد حال السائل إيه؟ مهيئة للجواب ومن هنا أنت تكون فطنا متى يكون حال المفتي مهيئة للجواب فإنك بهذا تستخرج كنوز العلم والله نعم ولذا كان بعضهم لما يلح على أهل العلم في السؤال في غير حال ولا هيئة يذجره كان ماذا؟ يذجره ويحيد عنه كما حصل من بعضهم أنه وضع كلبا على باب بيته ينبح على من؟ على الطلاب ويتردهم عنه ويتردهم حتى إذا قام الطلب بسم الكلب ولا أدري بذلك جوازا شرعيا إلا أنهم تأولوا أنه عقور يعقر الناس فقال رحم الله من كان يأمر بالمعروف وينهى عن الملك فإذا حزيفة سألها هنا لما وجد حال السائل مهيئ فأنت تأمل هذا حتى لا يكون هذا تعنك في كما سأل بعضهم أحد العلماء في السوق فقال له يا رجل عقل مع دراهم يعني أنا كيف أجيبك وعقل ماذا مع دراهم والله قد يتسبب بعضهم في الشر والمثال وأنا أذكر قبل أيام تركب السيارة وسأل إن وجل قتله عجل لأني في السيارة فطول حتى أصبنا سيارة أمامك وكادت الغرامة تلزمنا تشهد على هذا <تصفيق> وما بين الغرامة والحادثة موضوع طويل لولا أن الرجل المصاب والمكلوم حقا يعني يظهر أنه كان طيب القلب جدا فذهب بعد هذا يعتزر هو وما أخطى إنما كان الخطأ منه لأن فعلا الحالة لم تكن مهيئة وبهذا أقول كم في طاعة في السلطان من بركة لو انتزمنا طاعته من عدن ماذا من عدم استعمال الهاتف حال ركوب السيارة لما دخلنا في هذا المعضل والغرامة التي كادت تصل إلى كم؟ إلى حوالي بثين جنيه ها؟ يعني بثين جنيه لنسوي عشرة أيام مرتب وظف محترم درجة, درجة ثالثة مثلاً لدرجة ثانية فعلاً أن تنظر إلى حال السائلية مهيّة ولا لا؟ طيب هذه مسألة وهي أدب من؟ ناتي لمسألة في كثرة السؤال ألا ترح زيفا ها هنا يا طالب العلم قد أكثر السؤال حتى سأل كم ثلاثة سؤالا عد معك الأول هل بعد هذا الخير من شر أبعد هذا الشر من خير فما العصمة منه هل بعد ذلك الشر من خير قال فهل بعد ذلك الخير من شر قال صفهم لنا يا رسول الله قال فماذا تأمرني ان أدركني ذلك فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمان فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمان ثم قال ثم ماذا يا رسول الله قال فبما يجيه دجال يعني قال فماذا بعد الدجال قالت قلت ثم ماذا ثلاثة عشر سؤالا سأل حزيفة نفسه أليس هذا من كسرة السؤال قلت كسرة السؤال فسؤالات حزيفة في الحديث بلغت ثلاثة عشر سؤالا وقد يشكل وقد يشكل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل من قبلكم بكثرة سؤالهم هنا في ضبطة الرواية دي يريد بعض الطلبة منكم يضبطوا واختلافهم على أنبيائي وفي ضبط آخر واختلافهم على أنبيائي فما هو الفرق اختلافهم ما له علاقه بكثره السؤال لان الواو هنا استنافيه وما بعدها مرفوع على الابتداء اما اختلافهم فعطف يبقى كان اختلافهم على انبيائهم من اسبابه ماذا ها كثره الايه السؤال قلت وعلى ضبط الحديث بالكسر اختلافهم وعلى ضبط الحديث بالكسر اختلافهم على انبيائي تكون كسرة السؤال سببا لاختلافهم على أنبيائهم وفي حديث الحجاج بن عامر إياكم وكسرة السؤال وجاء صريحا في الحديث الآخر إن الله كارها لكم ثلاث إن الله كارها لكم ثلاث قيل وقال وكسرة السؤال فهذه ثلاثة أدلة في النهي عن كسرة ماذا عن كسرة السؤال فصرنا الآن في مشكلة وحذيفة سأل ثلاثة عشر سؤالا فهل كسرة السؤال تزم مطلقا أم أن كسرة السؤال لا تزم مطلقا قلت وجمعا وجمعا بين حديث حذيفة وتلك الأحاديث يظهر أن كسرة السؤال لا تجمع يعني مطلقا بل حينا تتعين بل حينا ايه تتعين كما جاء صليحا في حديث حديث قلت وكذا عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله فسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يشمل السؤال وماذا والعشرة والمئة فسألوا أهل الذكر ولو مئته ولو مئة سؤال فسألوا أهل الذكر ولو عشرة أسئلة إبا هذا دليل ساني على مشروعية كشرة السؤال واضح ثانيا ثالثا بقى. قلت وقد جاء في سؤالات الصحابة ما يدل على مشروعية كسرة السؤال كما في سؤالات جبريل هي سؤالات جبريل كم خمس إسلام الإيمان الإحسان متى الساعة والأمارات خمسة أسئلة ألا يعد ذلك كثيرا إبا كسرت السؤال قلت ويتأكد هذا إذا كان السؤال سؤال خصوص يعني سؤال خصوص حزيف هنا سأل عن ماذا عن الشر والفتن فهذا سؤال خصوص يشرع فيه ماذا كسرت السؤال واضح أو إذا كانت الحال خاصة يعني رجل مسافر إلى عالم كبير من العلماء ما يأتي رجل لسؤال واحد وتنصرت نعم لسؤال واحد وتنصرت يعني جئنا من بلادنا يعني وأنفقنا ما أنفقنا وتعبنا ما تعبنا في واحد وأنا لي طريفة في هذا كنت ذكرت ولكم مع الشيخ عمر, عمر حسين فلاتة حفظ الله تعالى المدرس بالحرم النبوي وكان مدرسنا نيل الأوطار فالمهم في يوم من الأيام وفقت توفيقا شديدا للشيخ بأني جلست إلى جواري وكان الوقت بين المغرب والعشاء هم يقارب الساعتين فإن كن حصلت من هاتين الساعتين على أكثر من ساعة كاملة حتى قام الشيخ يسلم على رجل صديق له فإذا بأحد الحجردين الشباب المدنيين يقول لي يا أخي يكفي سؤال واحد قلت له اسمان ترضى بهذه القسمة نترك لكم الشيخ أحد عشر شهرا وتركوه لنا ماذا شهرا واحدا في العام ترضى بهذه القسمة وتلك قسمة ضيظة فشك ثم أخذت تقريرا على هذا من الشيخ نفسي قلت يا شيخ ترى أني قال أنت تأتي وتسأل ما شئ كل يوم في هذا المكان فالشاهد ان هو رأى أني غريب والغريب له حال حال خاصة لأنه رجل لا يصفر بالشيخ ماذا؟ كل ساعة وكل يوم هي كل ساعة وكل يوم فهنا لما سأل حزيفة عن علم خاص أكثر ماذا؟ أكثر السؤال إذا كثرت السؤال تشرع في موت إيه؟ في موت خاص واضح؟ في موت خاص إذا هذا مما يقوي مشروعية ماذا؟ كثرت, كثرت السؤال قلت يقوي هذا أو خامسة أن أهل العلم حملوا حملوا النهي عن كثرة السؤال على معنى خاص قال الحافظ ابن حجر والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المتائل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المتائل إما على سبيل الاستهزاء أو على سبيل الامتحان أو إما على سبيل التعنف وإما على سبيل التعنف الذي لم يسأل عنه الذي لو لم يسأل عنه الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة لكان على الإباحة يعني حافظ قال لرجع إلى مورد الآية اللي هي لا تسأل عن أشياء قال هي نزلت ليه نزلت لسؤالات على سبيل ليه تعنت وسؤالات من بعض المنافقين على سبيل ماذا الاستهزاء وسؤالات من بعض الصحابة من الورع الشديد سألوا عن أشياء هي مباحة فلما تسألون عنها وهي إيه؟ مباحة باقي على الأصل فسؤالكم قد يؤدي لماذا إلى تحريمها ومن هنا لازلت أنسى موقفا مع الشيخ ابن عثيين أننا كنا نسأل عن تكرار العمرة قال ما بيجوز فسأله رجل قال يا شيخ كيف لو عدت من المدينة بعمرة هذه صفرة أخرى صحيح قال لا بس هذه صفرة جديدة فقلت يا شيخ ترى لو سافر قصدا يعني هو رايح المدينة قصدا عشان يكيبه عمره مثله كمثل من أتى بعمرة من التنعيم ذا خرج إلى التنعيم وذا خرج إلى, إلى الميقات كله فقال لي الشيخ بشدة وحدة مضت الجامل مضى الجواب ليه؟ لأن سؤالي هذا سوف يحرم على الرجل ماذا؟ عمرته وقد وجد الرجل لنفسه ماذا؟ مخرجا والناس يحبون كسرة زيارة إليه البيت وما أتوا من ديارهم إلا ليجري هذا واضح وهذا نوع من الفتوى مهم يعني كان بعض الشباب رجل يأتي بعمر من السمعين فيجي شاب يقول له والله أنت اعتمرت يقول له نعم يقول له طب ليه اعتمرت هل يقول والله سألت في اللي المفتق هو وقال لي ماشي صلى ما رأسك ايه صارفش. يقول له هذا يا أخي لما ينفع ما إنفع لا تفسد على رجل عمرته هو الرجل انتهى إلى ما إيه إلى ما سمع صحيح ورفع عنه الإثم والحرج بما إيه بما أفتاه من أفتاه فلما أنت تفسد عليه عمرته بعد أن تلبس به هنا فرق بين الفتوى ابتداءا والفتوى انتهاءا وذي أصول في الفتوى يعني لو جاءتني امرأة تقول أنا أريد أن أتزوج رجلا بغير إذن وليه لأن امرأة كبيرة في السن ووليه لا يأذن أقول لها ما بيجوز هذا لكن لو اتصلت علي أخرى قالت انا تزوجت بعد وفاة زوجي رحمه الله من رجل طيب القلب ولكن من غير أن أعلم وليه لأن وليه لا يرضى بأن نتزوج بسبب ماذا نشف صعيدة والمرأة لإيه لزوجها المين فعنده زنة أقول له هذا ها؟ أقول له هذا الزنة ما ينفع لأنها تزوجت بشبهة إنما أقول لها صحيحي ماذا النكاح بإعلام من بإعلام الولي وإخرام الولي هذه المسألة مهمة جدا فشوف هنا سألوا عن بعض الأمور المباحة فلما سألوا عنها غضب النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت لي الآية فكثرت السؤالات المنهية عنها شرعا. إنما على معنى إيه؟ خاص أن تكون سؤالات للتعنى سؤالات للاختبار سؤالات للإستهزاء سؤالات عما لا حاجة للسؤال إيه؟ عنه قلت ويصلح معنا في هذا الباب كما قال الشيخ ابن إسماعيل حفظه الله قصة البقرة تصلح معنا في هذا الباب قصة البقرة كمثل مضروض على النهي عن كثرة السؤال على وجه مخصوص ليه لأنهم سألوا فيما أبيح لهم من الأصل فكثرت سؤالهم أدت إلى اختلافهم على نبيهم وإلى أن شدد الله عليهم وإلى أن شدد الله عليهم واضح قلت قال الإمام النو رحمه الله فقيل المراد به المراد به يعني بكثرة السؤال القطع في المسائل القطع في المسائل والإكثار عن السؤال عما لم يقع والإكثار من السؤال عما لم, لم يقع ولا تدعو إليه حاجة طبعا في فرق بين السؤال عما لم يقع وسؤالات حزيفة لأن حزيفة سال سأل عما لم يقع سأل عما يأتي لكن المقصود عما لم يقع هنا يعني ماذا عما لم يقع من مسائل الاستفتاء حلا وحرم قلت ويحمل كذلك على السؤالات كما قيل عن اخبار الزمان وأحداث الزمان وما لا يعني الإنسان وكره مالك رحمه الله تعالى فقه العراقيين لو فقه من الأحناف لكن لم يسميه حتى لا يكون في ذلك ماذا لمزا لأبي حنيفة من طرف, إيه؟ من طرف خفي واضح كره فقه العراقيين وذلك بإغالهم في المتائل وكسرت تفريعهم في الرأي يعني يجي يسأل الطين الأرمني يفتر في الصيام ولا لا طب ماذا إذا خلط الطين الأرمني بغيره من الطين طب ماذا إذا كان الطين الأرمني راتبا هل يصدق عليه أن الرجل إذا أكله شرب ماء أم لم يشرب هل هذه مسألة أصلا متصورة إن واحد يقعد يأكل الطين الأرمني في الصيام دمين دل يعني على رأي أمي على دماغي الطين جالس يأكل الطين هذه مسألة غير متصورة فكثرت تفريع وإغال في المسائل كره مالك ذلك قلت وكيف لا يكره وهو يصرف الإنسان عن علم ما ينفع لأن من سأل عما لا ينفع انصرف عن علم ما إيه ما ينفع كما في ذلك ما لا يخفى من باب من فتح باب الجدل ويقوم ما ذهبت ما ذهبنا اليه من الجمع أن بعضهم ضبط الحديث كثرة سؤالهم واختلافهم كثرة بكثرة سؤالهم واختلافهم فكانت كثرة السؤال المزمومة هي المفضية إلى ماذا؟ إلى الاختلاف والتنازل ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من سؤالات حزيفة فصل فيما يزم من السؤال شيخ من اسماعيل ذكر عشرة مما يزم من السؤال عشرة أسئلة مما يزم من السؤال فأنا أذكرها وأتولى عنه الشرح والتعليق فقال السؤال عما لا ينفع قلت وحسبه فسادا أنه يصرف عما ينفع وما فيه من مضيعة في الوقت والدخول في جدل كما يضرب المثل بمن بأهل بيزنطة تعرفون جد أهل بيزنطة العدو على الباب ومعدين يتكلم في جنس الملائك العدو على الباب ومعدين يجدل في جنس الملائك جدل بيزنطي جدل بيزنطي يبا السؤال عما لا ينفع يضيع الوقت ويصرفك عم ماذا عما عم تنفع والشافعي يقول والشافعي رحمه الله تعالى يقول صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا كلمتين منصف الرجل منصف فلم أستفد منهم إلا كلمتين نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالإيه شغلتك بالباطل ولذا صوب الله تعالى سؤال ولذا صوب الله تعالى سؤال من سؤال الصحابة عن الهلال لأنهم سألوا عن مسألة فلكية الهلال يبقى مستدير بعدين ينقص بعدين يبقى محاق فالإسلام صرفهم عن هذا السؤال لماذا يسألونك عن الهلال قل هي مواقيت للناس والحج هذا ما تنتفعون به من الهلال أن الهلال ماذا ميقات للناس والحج على فكرة الآية دي فيها نقطة لطيفة وهي نزول الناس على هلال من ما أجابني أحد أجيب معشر النيام أيوة على هلال مك عطلت صيام عقولكم أم أن عقولكم هناك مع الجائزة لا تفعلها ثانيا لا تأتي بالجائزة إلا ساعة في, إلا ساعة في الطلب مش ترى رجل يصلي هو عند بين يديه يحسن يصلي ها؟ ما يحسن يصلي هذا إذا الطعام عنده فسوف يقرأ لن نصبر على طعامه واحد فادع <تصفيق> لنا ربك أو قد يلحن في الآيات فيقول ولحمي بمية مما يشتهون <تصفيق> لأنه يرى البمية بين يديه <تصفيق> نعم وهذا فعلا استدلاله اللطيف من أن الهلال إلى المن إلى المكة لأن الله قال يسألونك عن الهل قل ليه موقيت للناس وليه والحج ولا ينضبط حج الناس إلا أن يكون الناس على هلال من؟ على هلال مكة طاضح طيب ثانيا ماذا يقول الرجل؟ مين ده؟ لا لمسألة ستأتي معنا اض هتيغ المثل دي لما نتكلم عن قضية إيه إلزم إيه إمام المسلمين وجماعتهم فتأتي هذه المسألة فمن لزوم الإمام التي تخالف فيه انا أخاطب على المستوى الأعلى ولذلك من فعلي مفصي مصر أنه في هلال الحج ماذا يفعل ها؟ ينتظر هلال من طيب يعني المسألة ما فيها غروج لأن الحاكم نفسه بفضل الله فعلا ينتظر هلال من هلال مكة ويضبط هلال مصر على هلال, من؟ على هلال مكة أما من تسأل عنهم هؤلاء فسوف يأتيهم مني ما يأتيهم ولكن انتظر لا خلاف انتظر فسوف يأتيهم مني ما يأتيهم ولقد سبق مني الجواب عن هذا الذين يفترون والناس صائمون يفسدون عليهم صومهم أو يفسدون عليهم حين فطرهم بل ومنهم من يخرج إلى صلاة عيد في اليوم المتمم لرمضان هذا كله جهد فإن من لزوم جماعة المسلمين ولزوم الإمام أن تلتزم جماعة الإمام فين؟ في الصلاة وأن تلتزم الإمام فين؟ في الصوم سيأتي هذا لا تتعجل ثانيا أن يسأل بعد أن بلغ العلم حاجته يعني يسأل بعد أن انقطع الجواب لأنه لا مورد للسؤال ها هنا كما قال تعالى اذبحوا بقرة خلاص بلغ العلم غايته اي بقرة لو انه يريد بقرة مخصوصة الآن اذبحوا بقرة اللونها وكذا وكذا وكذا لكن هو قال اذبحوا بقرة بلغ العلم غايته فسألوا بعد ان بلغ العلم ماذا غايته قلت وليس اشتد النبي ولذا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل على السائل لما قال له أكل عام ثمه لو عيز الحج كل عام من الأول كان عليه إن الله كتب عليكم الحج كل عام فحج كده لو أنه مطلوب على وجه التكرار كما قال في الصلاة خمس صلوات ها في اليوم والله يبقى مطلوبة على وجه التكرار لكن هذه ما مطلوبة على وجه التكرار الحج فسأل فقال أكل عام فضضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت فاستطعتم واضح يا طلبة العلم ثالثا السؤال من غير احتياج لأن الأصل في السؤال أن يكون لحاجة والسؤال من غير احتياج هو من كسرة السؤال المزموم ولذا كان الصحابة يكرهون المسائل ويعابونها فما الرجل قال يا رسول الله رايت لو أني رأيت رجلا على امرأتي فقتلته أتقتل أتقتلوه كره ذلك لأنك تسأل عما حاجتين لك فيه من السواء ثالثا ولا رابعا السؤال عن صعاب المسائل كما السؤال عن الشاعة كما السؤال عن السعر ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام السؤال حينا بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وحينا بتوجيه السؤال بتوجيه السؤال إلى سؤال عن ماذا عن الأمارات لا عن نفس السعر لأنه لما قال له متى الساعة قال له إذا ضيعت له الأمانة فهنا أجابه بماذا بذكر إيه؟ الأمارات فأنه وجه السؤال ليكون سؤالا عن الأمارات أنت قلق يا رجل لما هذه الحركة قلق ليه قلق متزوج أنت طب ليه ما حقك الخلق داع هذا لأهله فلاهم الحق في خط أقدامهم وارجلهم وارغوسهم وشد شعوري خامسا طلب العلة من الحكم كما سألت المرأة السيدة عائشة رضي الله عنها كما سألت المرأة السيدة عائشة رضي الله عنها طلب العلة كما سألت المرأة السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا أم المؤمنين يوم المؤمنين ما بال الحائض تقضي ما بالو الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إذا اتسأل عن إليه عن العلة فقالت لها أحرورية أنت من خوارك لأن الخوارك كانوا يقيصون الأمور بعقولهم ويتردون دلالات الكتاب والسنة بهذا وما يستجبون للشرع يتعبدون ده سادسا التكلف السؤال كما جاء بعضهم مع عمر فورد حوضا فقال يا صاحب يا صاحب الحوض أترد حوضك السباع أترد حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تجب جب لا مجب ليسأل الماء طاهر والأصل في ماذا طهار لكن هنا يشكل شكل هذا للأبطال الرجال أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل المرأة في الحديث الذي مضى معنا حديث من؟ هذا اسم المغيرة انتبهوا انقذهم قبل ان يفتضحوا من انه سأل المرأة عن ماذا عن جلد ماذا جلد الاداوة ادبغتها فقالت له نعم فلم تكلف هذا السؤال يا عمر اين من المنية معربنا صحيح. هنا قال له لا تجيب لأن الأصل في الماء إنه طاهر فلا تتكلف السؤال لكن الأصل في الجلد أنه ماذا جلد الميت أنه ناجس ولا يطهر إلا بماذا إلا بالدباغ طاضح فكان هذا السؤال ثانيا لأن الحوض دي في مكان في المدينة يلد الناس ويشربون منه فالظاهر أنها حوض ماذا طاهرة في لكن حال الأعراب عدم العناية شديدا بأموره فلذا سألها واضح قلت بخلاف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الأعربية بخلاف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الأعربية لأن جلد الإداوة لأن جلد الإداوة الأصل فيه الأصل في الجلد النجاس كما قال عمرو تابعا ما يزم من السؤال معارضة الكتاب والسنة لما حصل أن امرأة ضربت امرأة على بطنها فأضقتت حملها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية للجنين اسمها غر اللي هي كم من الإبن كم عاشر من الابين واضح فقال زوج المرأة القانية قال كيف يا رسول الله كيف اخرج من لا يشر ولا اكل ولا نطق كيف اغرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشر ولا اكل ولا نطق ولا استهلث كانه يعارض بكلامه هذا الكتاب والايه فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذا من سجع الكهانه هذا من سجع الايه كوفان عارض به ماذا الكتاب والايه والسنه فمعارضه الكتاب والسنه بالسؤال وسايذكرني هذا فعلا الشيخ المصلح حفظه الله تعالى عليه كل الشريعه في القصيم وله صلة نسب بالشيخ ابن عسيمين فولده الدكتور خالد المصلح هو زوج ابنة الشيخ ابن عسيمين شرف فشرف النسب وشرف العلم صور المصلح كان قد حاضرنا محاضرة كانت محاضرة رائعة جدا. وكان في شخص رحمه الله أسأل الله أن يعفو عنه لأنه مات وأن يغفر له وكان هذا الشخص يعني عنده جدل يعني. أوتي جدل فالدكتور في أثناء المحاضرة كان يكلمنا على الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة فرد رفع هذا يده قال كيف يقول القرآن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وما يخرج اللؤلؤ والمرجان إلا منين ها إلا من المالح ما يستخرجان من العزل فانظر إلى الشيخ بقى والجواب قال له لا يا حبيبي صرف اليابان اذ في العزل اجلس غيره بينما لما سأله آخر قال اسأل أنت سخنة اسأل سؤالا ثاني فإذا انبطت نفسه للثاني بينما الأول سيم بيقوله اضرب ويهرب فضربه ضربة قاسة فعلا ولذلك قطع جدله ولطالما رحم الله ذا الشخص وعاف الله عنه جدلنا حتى في مسألة للتدخين يفطر في الصيام ولا لا جدلنا لأحد ماذا جدلنا لأحد بليه هتلر يعزف في قبري لمجرد أنه أشرك أو قتل نفسه حتى بدافع هتلر صحيح المنم يعني رحمه الله صلى الله عليه وسلم يعفو عنه لأنه مات ولا يستحقوا منا إلى ماذا إلا الدعاء بالرحمة لكن الشاهد هذه المسألة قال يخرج منه من لوله والمرجان فكيف يخرج منه من لوله والمرجان ومن أراه استخرج إلا من المالح قال لا يا حبيبي صرف اليابان بيزرعه اجلس غيره على طول فإذن معارضة الكتاب والسنة هذا من مما يكره من, من السؤال سامنا السؤال عن المتشابه من يذكر لنا قصة شهيرة في المتشابه ها صبيغ بن عسل ما اسمه ابن عسل لا دا مش ممكن يبقى عسل أبدا صبيغ بن عسل تمام على وزن فسل تعرفون الفسل ولا ما تعرفون فصبيغ بن عسل هذا سأل الصحابة عن المتشابهات فأوجع ضربا جداء وفاقا غير مرة وجع ضربا يعني ضرب حوالي ثلاث مرات أو أربع مرات بل عمر اختبر حاله لما دخل على عمر قال عمر من فوق المنبر ارفع عمامة ل... لسببين الأول عشان ينظر هو حليق لأن الحلق من من ومين اللي بيعرضه الكتاب والسنة بالنظر والرأي ومين اللي دايما إيه هو أعين في المتشابه مضيعين الناس بالمتشابه خوارج واضح وثانيا لأن وجود العمامة على رأسه شرف لما رفعها فهذا رفع للشرف على الرأس. ومن هنا كانت العرب ترى عيبا جدا عيبا جدا إن, إن العمامة إيه؟ يعني إدرالها حاجة يعني, يعني إذلك فعلا سخرية من أهل الصعيد كان دمئ بسخرية منين من العمة بالذات الشخورية من المشايخ طب ليه بيصخروا من العمة بالذات ها ما بيصخروا منكم بالقلبية بتاعت الصعيد وإذا كموا محترم خالد لا عشان العمة رمز الشرف والرفع وفي قصة أبي القوشن لما ضربه بعض رجالات أبي الخطار من أندلس قال فأغرى بي صبيانه حتى مالت عمامتي ما همهش ان هو الضرب الا هم للعمامة مالت من على رأسه ولذا خرج يقول إذا كان لي قوم فسوف يعذلونها يعني يزبطوها على الماغ وفعلا حصل وقومه انتقم له بسبب شرف عمامة فعمل ان نرفع عمامتك. ما تستحق هذا الشرف أو قال له ارفع عمامتك لينظر رأسه أهي حليق لأن هذه سنة من خوارج تزبيد الرأس والتقصال الشعب وهذا لا يجوز إلا فين في المناسق في الحق أو, او العمر أو يجوز للطب كما لو فعله الرجل لأجل الحجامة واضح فالمهم نعود فنقول سؤال عن المتشابه ديكرة تاسعا السؤال عما شجر من الصحابة وقد ناهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا السؤال وأمر بالكثف عنه وقال وإذا ذكر أصحابي فأمسكوه ولأن هذا السؤال لا يتعلق به علم وافضائه الى خصومه ومنازعه ونيل من الصحابه معلوم اذا واحد جه ناقش مين اللي على حق سيدنا علي ولا سيدنا عائش ولا السيده عائشه لازم في النهايه هيعمل ايه ها هيا مين وهيقع الصحابه واضح فالسؤال عن ما كفا من بين الش... بين الصحابه السؤال عما شجرة بين الصحابه ما يجب ما ينبغي بل يحرم هذا السؤال سؤال التعنت والإفهام والاختبار يسأل على وجه التعنت والإفهام والاختبار كما حصل من بعضهم جاء أبا فقال الرجل ينزل إلى الماء ليغتسل هل يتجه القبلة؟ يتجه إلى القبلة فقال له أبو حنيفة يتجي إلى كي لا تسرق <تصفيق> وسأل آخر أحدهم الشعب قال الشعب قال له إلى متى يحك المحرم جلدا لأنه تعرف أن المحرم لا يجوز له أغزو ظفر ولا أغزو شعر ولا كده فقال له إلى متى يحك المحرم جلدا قال له إلى أن يبدو العظم يقعد يهرش لغاية ما عظمه إيه شفت كانوا يتعاملون مع امثال هؤلاء بايه بالانكار والشده وجاء بعضهم وكان اعمى وسال أحد المشايخ سؤالا على وجه الاختبار قال له ما له رنطق ما قال له الذي ياتي نساء العيان فعلا اذ لانه سأل على وجه على وجه التعنت والاختبار ولذا في مرة أحدهم مع الشيخ تميل صديق العدوي أصلا أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن صوفياته خاصة إذ كان الرجل على فقه مالكي متين شيخ العدوي وكان صاحب سنة يعني على رغم من تصوفه يعني كان خطيب لجمع الأزهر جاء أحد الشباب فقال يا شيخ ما تقول في كذا ألو يبني الرأي فيها كذا قال له ولكن يا شيخ فلان بيقول كذا قال له انتبت انتحن يا كلب فالشيخ سبه سبه ان هو الشيخ كان شديدا اذا غضب كان يخرج فعلا عن عن شعوره اذا غضب فسبه سبا شديدا لما سأل مثل هذا السؤال سؤال الاختبار وسؤال التعن وهذا حدث والله احيانا يأتي لي من السؤال في التليفون. يا شيخ ما تقوله بكذا قلوا ولماذا تسأل هذا السؤال سبحان الله والله والله رب العالمين يهدي الإنسان ويكاد يبصره بالسائل الذي يريد الحق وبالسائل الذي يريد يريد التعنق حتى صرح لي أحدهم تصريحا قال فعلا يا شيخ ما سألناك إلا اختبارا ما سألناك إلا اختبارا وقلت وقلت قلت له هذا السؤال لماذا؟ قلت له من أي مكان فعلى طول أول ما ذكر المنطقة علم قل طب من أنت؟ ما حاجتك إلى السؤال؟ هو استغرب قال لي كل هذا قلت له ليس هذا السؤال شائد إنما هذا سؤال مختبر ومتعمل فقال حقا ورح أغلق ليه الهاتف سبحان الله لما تسأل هذا يعني لتوقع أخاك في الخطأ وتلتمس له العسرة سبحان الله هذا دين أن تلتمس لأخيك العسرة والله يا أخونا لما كنا نجلس مجلس بعض أهل العلم قديما وكان لما يسني على بحث لطالب من طلبة العلم كنا نفرح كأننا نحن أصحاب هذا ليه؟ البحث لأن إصابة هذا الطالب إصابة لنا إيه؟ جميعا لأنه ما هو إلا واحد إيه إلا واحد منا تختلف الأسماء ولكن الحال إيه الحال واحدة فلما تفرح بسقطة أخيك وزلتي وأنت الذي تجي بل والله أعجبني في مرة تكلم مسؤولا أمنيا كبيرا وكان كنت ابتليت برجل وعذرا أن أخرج أحيانا إلى الشكاية والخصص ولكن فيها تربية ونفع وكنت قد ابتليت برجل انتحل شخصيتي في هذا لمتشابه رقمي هاتفي مع رقم فكان كل ما اتصل عليه رجل بسبب ان الرقمين كان متشابهين إلا من تقديم تاخير بين رقمين اثنين الشيخ حسن نعم يا اخي معك وانا جربته تمام هو سالته قلت له ما تقول في الطلق رجل قال لامراته أنت طالق إن ذهبت إلى أمه قال يرد اليمين قلت كيف يا شيخ يرد اليمين قلت وانت الشيخ حسن المم يعني يقول هذا بلغ يعني به السوء النصار يسطو على أموال الناس يقول واحد معلش عشان أنا في مكان بعيد ممكن تبعث لي رصيد والناس منهم من يسق فيه حتى اكتشف بعضهم أمره وكشف أمره فالمم سألت مسؤولاً أمنياً في هذا الباب هو مسؤولاً أمنياً كبيراً قلت ماذا نفعل في هذه المصيبة الرجل الآن يفتي الناس وقد يفتيهم بالضلال وأنت إن لم تتحرك الآن قد يتسبب هذا الأمر في ماذا فوقوع رجل فين في الزنا أو في رجل لامرأته وهي امرأته وكذا قال طيب افعل أعطيني الرقم قلت امتحنوا أنت بنفسك لكي تتأكد قال أنا ضد خلق القريمة أنا ضد خلق القريمة يعني أنا ما أعوش شوف ده مبدأ أمني أنا ضد خلق القريمة وأعجبني جدا من هذا المصطلح وهو مصطلح أخلاقي قبل أن يكون مصطلحا أمنيا مع إن القريمة ملها ثابتة بأركانها والشهود موجودون صحيح ومجرد بس مراجعة لشركة الاتصالات هيعلم أنه إيه؟ ارسلت إليه ماذا؟ رسائل كثيرة جدا بأموال المهم أنه أعجبني هذا ليه لنشوفه هذا مبدأ أمني أنه لا يوقع الرجل في وهذا موجود في الإسلام لما قال لهزال هل سطرت عليه يا هزال بسوبك يعني أنت ما تلجئ غيرك إلى الخطأ ليه السؤال على وجه التعنم والسؤال على وجه الاختبار وهذه القيسة يا شيخ هل الرجل عدة هذا سؤال في الغالب ما يسأل هذا السؤال إلا من يعلم ماذا له إجابة إلا من يعلم له إجابة مقتسلني أحدهم هذا السؤال قلت وانت تسأل لي هذا سؤال اختبار طب الجواب له عدة من سبعة من سبعة وجوب أو في سبع صور لهذا العدد قال نعم يعني هو طبعا ما كان بلغه إلا أنه له عدة في حالة واحدة ولكن هي له عدة في سبع حالات سبع حالات في الشرع الشاهد من الكلام إن هذا من هذا ما يتزمع من السؤال وهو ما يسأل على وجه التعنت وليفها طيب أنتم اصطرحتم بهذا قليلا لننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى بقية فقه الحديث ولكن خزها جاء رجل إلى الشعبي فقال رأيت فلانا قذفني في المنام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 من ألا ينادى بإثمه وقد قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما تقولش يا محمد وإنما تقول يا رسول الله يا نبي الله ومن سوء أدب اليهود مع موسى أن قالوا يا موسى وهذا الأدب ينسحب مع الكبار جميعا وهذا الأدب ينسحب إلى الكبار جميعا من أب ومعلم إن كنا في جاهلية وشر قوله جاهلية وشر وصف الشرك بأنه جاهلية لأن الشرك قرين جاهل والتوحيد لا يكون إلا بعلم قوله هو شر فإن قصد بالجاهلية الشرك فقوله هو شر إشارة إلى ماذا إلى شؤم الشرك وسوء وسوء عاقبته من إفساد الأخلاق والسلوك فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه وجاء بك قوله فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه وجاء بك وصف الإيمان بأنه ماذا رجل بأنه خير بل مطلق الخير لأن الإيمان لا يأتي إلا بخير وعاقبته خير قال وجاء بك فيه حسن أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر هذه المنة على وجه القصوص والله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منه وهذا من عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فمن عظيم محبتي أن تكسر ماذا الثناء عليه بما هو أهله ولا يفوتك هذا الثناء في كل موضع فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله قلت لسنة الأيام فهل بعد هذا الخير من شر وفي رواية كما كان قبله قلت لسنة الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس والخير الذي لا شر فيه الجنة والشر الذي لا خير فيه النار وفي ذلك إشارة إلى شأن الدنيا وأنها لا تمضي على خير أبدا ولذا قيل واغتنم صفو الليالي واغتنم صفو الليالي فإنما العيش اختلاسه فإنما العيش اختلاسه انت تختلص اللحظات السعيدة الطيبة فيها هكذا الدنيا هكذا الدنيا إذا عز ناس زُلا ناس أو كما قال الآخر وسالمتك الليالي وسالمتك الليالي فاغتررت بها وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يأت الكثر وعند صفو الليالي يأت الكثر إذن فلابد أن تعيش هذه الحقيقة ولذا قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره وفي رواية لا تخلو من مقال حلوه ومره فراني أكتفي بهذا القدر لأن عنظاركم صالت فاتقه إلى ثلاثة أشياء إلى حينا وإلى الساعة حينا أخرى وإلى أقرب كوب ماء والرفق مطلوب ولكن ماذا أفعل وورائي شغل كثير فنرى أن نجلس بين المغرب والعشاء والوقت بين المغرب والعشاء عاجل آجل وحديث حزيف حديث رائع والكلام فيه لا ينقطع ولا ينتهي فنتمه بين مغرب وعشاء إن شاء الله ولكن الآن إلى توزيع القوائز واعداد المائدة مائدة الإفطار ولكن على شر فالدعوة عامة والاعتذار عنها غير مسموح به صحيح يا حق عبد العزيز وطبعا إدارة المسجد مشكورة ومن ورائها آخرون في اعداد هذه المائدة لكم وهي مائدة عاجلة سريعة تناسب إيه حال طالب العلمي أن لا يأكل كثيرا حتى لا يضيح حديث الفيفة وتناسب الحالة الاقتصادية وتناسب من جهة سالسة الزمن لأنه زمن عجل وسرع طيب نوزع اليوم الزوائز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه ثم أما بعد إخوة الإسلام طلبة العلم فكنا قبل في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه وهو حديث الفتن الشهير قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني قلت فائدة قال الأثيوبي قال العلامة ألا فيو بالهراري عفى الله عنه يعني يسألون عن الخير وكنت أسأله عن أكثر الشر وإلا فقد سأل غيره عن الشر أو أنه سأل عن شر مخصوص ما هو الفتن الفتن التي تأتي آخر الزمان فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه قلت وصف الإسلام بأنه الخير المطلق قلت زاكى لأنه لا خير يماثله من خير الدنيا ما كان أو جاها أو رياسة أو لأنه معين الخير والمتسبب في كل خير للإنسان والخلق أجمعين لماذا وصف الإسلام بقوله الخير فجاءنا الله بهذا الخير يعني وصف الإسلام بأنه الخير ماذا المطلق ومطلق الخير لماذا لأن كل خير لا يكافئه ولا, ولا يماثله من خير الدنيا إن كان مالا إن كان جاها إن كانت رياس أو لأن كل خير يترتب ماذا يترتب عليه ويعود إليه فالإنسان لا يصيب خيرا في حياته إلا بماذا إلا بالإسلام وإلا بالإيمان قال فنحن فيه وجاء الله بك فهل بعد هذا الخير من شر وفي رواية كما كان قبل قال يا حذيف قال يا حذيف تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات يا حذيف تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات هنا وقفة مع حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أين تجد حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام قل يا نصر فين الرفق هنا يا نصر عارف طيبة قلبك تغفر لك أشياء كثيرا قول ماذا إنه صبر عليه فيما سأل من أسئلة كثيرة ماشي رفقه بالمتعلم لأن حزيف ساله 13 سؤالا فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم رفق به وما ضقر منه مع كثرة سؤالات ناداه باسمي فهذا نوع من أسماء من, أنو... من, أس... من, أ... من ماذا؟ هذا نوع من أنواع التقريب إليه وقذبه إليه من أنه نداه بإيه بإسمه فاضح لكن مثلا لو قال يا هذا او أهمل اسمه أقول له أحفظ كتاب الله لكن نداؤه بإسمه من حسن التعليم لما فيه من ماذا من أنه يدني إليه ماذا السامع ويقربه نعم أحسن أنه أرشده إلى العلم أولاً وبعد ذلك أرشده إلى العمل فقال إلذم جماعة المسلمين وإمامه حسن التعليم الإجاز إنه لم يسحم رأسه بمعلومات كثيرة جدا إنما شف إجابات النبي عليه الصلاة والسلام كانت إيه؟ كانت إجابات مختصرة وجيزة وهذا من حسن التعليم ماذا؟ ذكره أفضل العلم هو كتاب الله فأرشده إلى ما أفضل العلم وإلى غايته وإلى معينه الأعظم ثلاث مرات إعادة الكلام ثلاث مرات لكي يفهم ولكي ينبه السامع إليه وهذه سنة وهذه سنة سنة إعادة الكلام ثلاثة ثلاث مرات خاص إذا كان في بابه في باب تنبيه يا محمود كويس يا محمود سبقك يا باع عكاش طيب قلت حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اولا من اعادتي الكلام ثلاث مرات ليفهم وليحصل به التنبيه ثانيا من رفقه بالسائل ورحمته به وهذا يظهر من خطابه باسمه يا حذيفة وهذا شرف طبعا لحذيفة لشوف لما قال لأبي إن الله أمرني أن تقرأ فماذا قال أبي آه الله سماني لك الله إيه سماني لك وانت تصور نفسك كده لو أن صحيفة ذكرت اسمك ولو عرضت ها تجد نفسك فين في شرف ولي لا كما في الطريفة التي ذكرتها لكم غير مرة جاءني شاب في يوم لأم دولي نحن مشهورين جدا راح مطلع وراءة جورنان من جيبه حملة واسعة النطاق لمباحث الشربية وتم ضبط فلان وفلان هو رأى نفسه في شرف أن اسمه ذكره ولو في صفحة العوادث والتهم والقرائم فلشك أن هذا شرف لحذيف رضي الله عنه أن يسميه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ترحم وترفق وإذناء لحذيف إليه سالسا من أنه أرشد حذيف إلى خير العلم وأفضله وغايته وهو تعلم كتاب الله وصدق الشافعي كل العلوم كل العلوم سوى القرآن مجغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين كل العلوم سوى القرآن مجغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه حدثنا العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين العلم كل العلوم كل العلوم سوى القرآن مجغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين أو قيل العلم قال الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه أو قال آخر قال الصحابة ليس قلف فيه ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول ورأي فقيه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه فارشده لا العلم وأفضل العلم من قوله تعلم كتاب الله رابعا من صبره على حزيف فيما سأل ولم يذكر حتى سأله حزيفة ثلاثة عشر سؤالا خامسا من إرشادي حزيفة إلى العمل فلا يكون علما قافا ولا علما صامتا إنما يكون علما ناطقا بماذا وهذه بركة العلم وحقيقة العلم العمل به خامسا سادسا طيب من الإجاز من الإجاز في الجواب بما لا يسقل على السامع بما لا يسقل على السامع ويشق عليه سابعا من البيان الجلي الواضح كما في وصفه الدعاء على أبواب جهنم ومن التشبيه سابعا مراعاة حال السائل من الاستشراف للعلم والسؤال فيه قال يا حذيف تعلم كتاب الله قلت فيه أن أصل العلم هو القرآن وقد قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينه فذكره على وجه التخصيص قبله لأنه أصل العلم وكل علوم الشريعة قادمة له تتعلم الحديث له لتفهم به القرآن تتعلم اللغة له لتفسر بها القرآن تتعلم أصول الفقه ليه؟ لتستنبت أحكام القرآن فكل علوم خادمة له فاللغة ليفسر بها والحديث والحديث ليفهم به القرآن وأصول الفقه لاستنباط أحكامه وعصول الفقه لاستنباط أحكامه ولذا قال صلى الله عليه وسلم لئن يغدو أحدكم لئن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آية أو آيتين خير له خير له من ناقتيني كوما وين. وفي هذا الحديث الترغيث في علم القرآن ولو كان إيه؟ ولو كان آية وأنه من أسباب وأن هذا العلم من أسباب الرزق فعلا والله ما تعلم إنسان العلم حقيقة معناه تعلم العلم مخلصا تعلم العلم حقيقة فعمل به تعلم العلم حقيقة فدعى إلى الله به إلا وسع له في الأرزاق ولذا رأينا أهل العلم وسع لهم ويبسط لهم بصفا عجيبا ولعل آخر من شغله الألباني رحمه الله الذي خلف وراءه من المال ما يكفي أولاده وأهله سنين ودهورا سنين ودهورا فعلا وليس معنى هذا أن تطلب العلم لهذه الغاية إنما أقول اطلب العلم يكفيك ماذا يكفيك ربك نفقته وهذا سفيان السوري يقول وكانت لي نفقة وكان, وكان لي وكان لي رغبة في طلب العلم أونية في طلب العلم ولم تكن لي نفق ماذا أفعل الإنسان قالت أمي يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزل يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزل قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه قوله اتبع ما فيه في إشارة إلى أن غاية تتعلم الاتباع والعمل فالعلم ليس غاية انما العلم ماذا؟ وسيلة وانظر إلى قوله اتبع ما قال وعمل ما فيه إنما قال اتبع والاتباع أقوى من العمل والاتباع أقوى من العمل إن الاتباع فيه تفصيلات وجزئيات ليست موجودة في العمل ممكن تعمل بشيء جمله صحيح ما في الجمله بتصلي لا في الدقائق والتفصيلات ها سبحان ربي ها. لا صلى لكن بالجمله فاذا الاتباع في معنى التفصيلات والايه والجزيئات ولذا اذكر من مقري بعضهم انه عدل ماده في الدستور المصري تقول بأن الشريعة مصدر التشريع عدلها الى ايه مبادئ الشريعة إيه الفرن لما تقول الشريعة يا بانت هتعمل الشريعة كل الشريعة تفصيلات وإيه وجزئيات لكن مبادئ الشريعة يبقى تاخد الأحكام الإيه العامة يعني الأحكام العامة السارق لابد من عقوباته ده مبدأ لكن تفصيل بقى قفع اليد والكلام ده لا اركن على جميع شفت العملية جات لنين هناك فرق بين الاتباع والعمل واضح قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد هذا الشر من خير فأعاد حزيف عليه السؤال سأرويها لأن الرجل أقسم علي بالله قال أقسم بالله منذ بدء الضورة من 13-6 جاءتنا مكافأة شهرين جاءتنا مكافأة شهرين في العمل يوم 15-6 وهذه أول مرة تحدث بتاريخ عمل أن يأتي شهران مكافأ وسانيا مكست أربعة أيام أقل كل يوم من جنيها وأنا في الطريق إلى هنا هل يثبت لي حق هل يثبت لي حق بهذا من باب أن الدالع الخير له نصيب والمتشبف له نصيب ها؟ بكم تحكم من النصيب فيما جاءته من المكافأة عشرة بالمئة أسأل الله أنه أسعى أرزقكم جميعا وأن يرزقكم نفقة العلم والأهل والولد وأن يكفيكم فلا تمتد أيديكم إلا له سبحانه وتعالى قال يا حديث تعلم كتاب الله واتبع ما فيه قلت وفي ذلك من حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أرسده إلى العمل في زمن الفتنة والشر من الشغلة بماذا من الشغلة بالعلم عن الفتنة والشر وأن في هذا العلم نجا منها نجا من الفتن شوفونا لما قيل له أبعد هذا فهل بعد هذا الخير من شر ما لسي الشر كذا وكذا وكذا إنما أجابه بأجمع الجواب وأحسن الجواب احفظ إيه كتاب لا أرشده إلى العلاج إلى دواء الفتنه إلى الشفاء منها وهذا من حسن الايه من حسن الجواب لان لو ذكر له الفتنه ممكن حذيفه لا يفعل ايه لا يستطيع ان يفعل شيئا صعوله لا لكن لما ذكر ماذا تفعل هذا اوقع في الجواب هذا اوقع في الايه في الجواب وده نوع من انواع علاج المشكلات وانا اذكر ليه علاج مشكله الفقد دائما بيفشل في دول الاسلام لأن العلاق بيبع عبارة عن إعطائه صدقات إعطاء معونات فذا بيؤدي إلى أن العاطل يبقى أبداً إيه؟ يبقى عاطلاً لكن لا يعلمه الكسبة والعمل لا يعلمه الإنتاج ولو قلنا يعني هذا الحديث فيه مقال يستأنس به لما جاءه الرجل فقيراً يطلب إليه صدقة ماذا قال له؟ قال اجمعوا له إنما قال له تعالى انظر في بيتك فتعال به فباع متاع الرجل ثم قال له خذ فاشتريه قدوما واذهب واحتطب وبيع حوله إلى قوة منتقة فمن أخطأ الأمور أو من أشد الأمور عندي خطأ علاج مشكلة الفقر بهذا الأسلوب بأسلوب إعطاء له المعنان يمكن عندنا قصة شهيرة في اندونيسيا قصة ماذا بنك الفقراء محمد يونس ويكون طبعا أضع علامة الاستفام على مسألة القرود كان يونس هذا يعطي الفقراء قرودة ليس الأغنياء الفقراء ده كان شر وكانت قرودا قصيرة المدى يعني ألف اغنية مثلا لمدة عام يشتري بها الفقير مثلا ماكينة تشتري المرأة مثلا بقرة تشتري كذا فجعل ذلك من بلاد اندونيسيا بلادا ايه عامله تكسب بكدها وماذا وتعبها واستحق على هذا الفعل جائزه عالميه هي نوبل حصلها يونس هذا جائزة نوبل عن فكره البنك الايه الفقراء هي فكره اسلاميه قديمه وإن كان طبعا في البنك بتاعه شيء من من الربا انه كان بيعطي الالف بنسب بس ايه كانت ستة في, في حاجات ذي كده مع شروط أخرى للمتعسر ماذا كان يخيله وما كان شي طلبه إلى آخره لكن الشاهد من الكلام إخوة الإسلام أني شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا من حسن الجواب أني أرشده إلى العمل في زمن الفتنة وهذا أوقع وهذا أوقع من أن يعرفه الفتنة بدليل أنه بعد ذلك لما ذكر له الفتنة أنه فماذا تأمرني هو ده الأهم ماذا أفعل في هذه الفتنة فأرشده إلى العمل وهو شغلة العلم زمن الفتنة يعني العلم النافع فهذا أوقع من الجواب لأنه لا يرد الفتنة إلا القدر والأولى جوابا في فقه الفتن كيف التعامل معها وذلك لما نقول لكم يا طلبة العلم إن شغلتنا الآن هي الشغلة بماذا بالعلم تعلما وتعليما وعملا ودعوة لماذا لأن هذا الأوقع في دمنيه فتنة شغال بالعلم والتعلم ولذا قيل ومداد أقلامهم الذي يجري أزكى عند ربنا من دم الشهدائي فقلمك الذي بيدك تكتب به العلم كسيف المجاهد في المعركة لو علم قال يا حزيث تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قلت وفي ذلك فضيلة كتاب الله تعالى لما جعله الله تعالى العصمة من الفتن والسلامة يوم الشر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد هذا الشر من خير قال نعم قلت فما العصم منه قال السيف قال السيف هنا حنقف عند قوله السيف وأتلو عليكم قولا الشاعر السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب والسيف شفاء ودواء وسيف السلطان يجب أن يكون مسلولا لا يكون في غمض لما لازم به مثلولا لأنه لا تأمن السبل وتنقطع الفتن إلا أن يري أن يري رعيته السيف خاصه مع نفوس مع نفوس طامعة ورؤوس طامحه وامر وامر ما بين السيف والذهب تطيع وتكون اميرا صبورا فالذهب لكن تتمرد وتعصى وتصور فالسيح صحيح صدقوني هذه السنة هذه السنة فعلا وأمر الناس ينبغي أن يكون ما بين ذاهب وإن وسيح الرجل الآمن المطيع الوديع يستحق ماذا المكافأة لكن الطامع الطامح هذا متى طالت قامته ينبغي أن تقصص ولذا قال الحجاج من سقلت عليه رأسه فأنا أحملها عنه أنا أحملها عنه فالعصمة قال السيد وقد أفاد بعض أمة العلم أن الشر الذي يخفض هي الردة التي وقعت زمن أبي بكر قلت ورضي الله عنه أعمل السيف وسل سيفه الخالد وحيح ولمش الخالد الخالد وسيف خالد بن الوليد سيف عدل ولا لا وهو قال سيف الله لما يسميه سيف الله المسلود فيها ثلاث معا سيف الله سيف عدل ده وسيف الله مثل سيف ظل لا. ده سيف عاد اتنين مسلول يعني لا يوضع فين في الغمد يعني جاهز للروم جاهز للفرس جاهز للمرتدين جاهز لمسيلمة جاهز فلا نامت عبن الجبناء والله فلا نامت عبن هو احنا النهاردة تطل علينا الوجول كاليحة النهاردة الا اننا ام بلا خالد وام بلا عمر وام مات فيها صلاح الدين ها؟ مين اللي قضى على وجود فارس والروم ونحن اليوم نسمع عن فارس والروم مش خالد بن الوليد اطلقه ابو بكر على فارس فانتهت فارس واما البقية الاخيرة فقضى عليها صعد ابن ابي وقاس ثم قال له لا تعال الى الروم لحسن الشيطان عما عم ليلعب به برؤوسهم ولأصلتن وتاوس الروم بشيطان من بشيطان خالد وذهب إلى الروم رضي الله عنه حتى قال له عمر ما عزلتك لريبك فيك الناس عمالة تقول خالد خالد خالد ها الناس عمالة تقول خالد خالد خالد ما ينفع أن تقول خالد وقلتقول ليه قهري قالوا ما عزلتك لريبة فيك إنما افتتن بك الناس فخفت أن تفتتن أنت بهم ويموت وفي جسده مئة طعنة رضي الله عنه ورضاه فرضي الله عن أبي بكر أعمل سيفه الخالد في المرتدين. حتى ذهبت فتنتهم إلى غير رجعة وسيف خالد هو سيف الله المسلول الذي لا يدخل غمدا ولا يرفع إلا عددا وقصاص قلت وحمل وتأويل وتأويل الأئمتي هذا على فتنة الردة ظاهر من وجوب الأول لأن فتنة الردة هي أول شر هو أول شر ابتلي به المسلمين ابتلي به المسلمون عذرا بعد, بعد هذا الخير قلت وثانيا صحان بعض السلف كما قال قتادة المراد, المراد بهذه الطائفة هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلافة الصديق رضي الله عنه وسالسا لم أرى أحدا من أهل العلم تأوله على غير هذا التأول بما يشبه إجماعا على أن الشر الأول هي فتنة الردة على أن الشر الأول هي فتنة الردة وفي قوله السيف شاهد من الواقع على أنها فتنة الردة بما أعمل أبو بكر فيهم سيف سيف الإسلام وهنا وقفة في حكم الردة في الإسلام بعض الناس صار صار يلمز بها الإسلام أو يسبه كيف من ارتد يقتل أليست الحرية حرية التدين قائمة فلماذا تمنع حرية التدين فإذا ارتد ختنته أليس الإسلام حرا في أن يعتقد ما يشاء وان يدين ما يشاء الجواب أولا وفي الإسلام يرد وإن كانت هناك حرية تدي من الأصل إذ قال تعالى لكم دينكم ولي, ولي دين ولكن من دخل في الإسلام لا يخرج منه مرتدا فهذا آخر ما تسويه بالأول وليست الأديان ملعبة شوية يبقى نتنصر شوية يبقى كسوليكة عشان يطلع مراته الأرض الموسية وبعد ما يطلعها ويرميها يرجع عرض الزكت عشان عقابته واحدة تانية واخد بالك الأديان مش ملعبة واضح الأديان ليست ملعبة يخرج من هذا ويدخل في ذاك لا ثالثا ولأن الذي يدخل فيه فيرتدوا صخطة عليه ما يرتد إلا مقرا وعداء وحربا على هذا الدين فكان قتاله قتال ماذا قتال محارف طلع له واحد ارتد كده وخرج بعد الردة يقول معنى الشنا حر والإسلام ده دين كويس ومحترم لكن بيطلع يعمله يخرب صح ويشتم النبي استهدئ بالإسلام يبا هنا قتله كان رجعا لسبب آخر ضمني مع الردة وهو سبب عدواته لماذا عدواته للإسلام واضح احنا لازم يعني نكون طيبين لغاية ما الدنيا تستغفلنا والناس استطيبنا يعني لا رابعا بل يمكن القول بأن هذا من الأصل لم يخالت الإيمان قلبه ولذا قال هرقل ولذا قال هرقل لأسحال أبي سفيان ماذا عن أصحابه أصحاب محمد الذين عمدون به أيرتدون سخطة عليه بعد إيمان ماذا فقال له لا قال له طيب هذا رسول هذا رسول قال له كذلك الإيمان إذا خالط ماذا أهم كده بشاشة الحنوب أو خالطت بشاشة الحنوب خامسا وهل الإسلام هو اول من رفع السيد على رقبة المرتد ها؟ وقد قلت هل رجل يقول لي لو واحد ارتد بتربطوه من إيدي الاثنين وتشدوه لغاية ما تخلعوا إيدي ده في الفيلم ده تخفته تعبانة خالص فيلمية أذنب محمد الله أكبر الله أكبر أقولت الرجل وماذا تفعلون أنتم في من يرتد هل ترسلون إليه بجائزة ومكافأة وتقولون أن تحرم في أن تعتقد ما تشاء أم أن سيفكم مسلول عليه ماذا أبدا وحربكم إليه لا تنقطع وهي حرب بلا هوادة فلماذا تلوموننا فلماذا هذا اللوم أليس القائل يقول رمتني بدائيا وإيه وانسلت وأليس الشاعر يقول إن محاسني التي عرفت بها كانت عيوبي فقل لي كيف أعتذر يعني أنت تعتبره لك حسنة ومحمدة اتضح أنه إيه؟ عيب ومزمة فقل لنا كيف تعتذري ذلك فالإسلام ليس هو أول من شرع تشريع الردة وإنما هو تشريع أقدم من ال... اقدم من الاسلام اقدم من الاسلام وهذا خامسا وسادسا وانما بهذا تحفظ بيضه الاسلام لان الباب اذا صار على مسرعيه أصبح باب جرأة على الدين هو فين؟ درة عمر دي كان لها فعل بالناس نخلي الناس مشيئة ترمى نفسها لكن لما ارتفعت درة عمر ظهرت بقى طائفة الكتاب العلمانيين والماسونيين والذي يسمونه مفكرين والذي يسمونه مش عارف كذا حتى شتم الصحابة رضي الله عنهم يبقى باب جرأة على الدين وتطاول نعم وتطاول قال فما العثمة منه قال السيف قال وهل بعد ذلك الشر من خير قلت نعم وفيه دخل قلت نعم وفيه دخل وفي طريق تكون أمارة وفي لفظ جماعة على أقزاء وهدن على دخل يعني يتكلم عن إمارة ماذا بني أمية والهدنة من معاوية لأن معاوية كان هدنة بين زمنيه بين زمن الفتن الذي ذهب بعثمان وعليه شهداء قتلى إلى الله وزمان بني أمية الذي وقع فيه خلاف الملك ما بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان فكانت فترة خلافة معاوية هدن ما بين الزمني ما بين زمن بني أمية وزمن الخلفاء وهذا التأويل لنفر من أهل العلم يشهد له سياقة الكلام والحديث وتأويل ما قبله وتأويل ما قبله وثانيا لما وقعت إمارة معاوية رضي الله عنه على دخن وهذا الدخن هو قتل علي رضي الله عنه وذهاب خيار الصحابة أو خيل على دخن يعني على كرههم من بعض الناس لما رأوا لما رأوا في خلافة معاوية رضي الله عنه من ضرب من ضروب التملك وإن كانت الرواية الثانية تقول جماعة إشارة إلى أن خلافة معاوية وقعت بإجماع وأما الأقزاء والدخن فيتأول على ما جرى من الفتن في هذا الباب او يتأول على ما يكون بعد في أمراء بني أمية ما يأتي ذكره أو يتأول على وجود الخوارق زمان بني أمية والأخير أرجح إذا إحنا عمنا عندنا كام تفسير للدخن أول تفسير المقصود بالدخن هي ولاية معاوية نفسي لأنها وقعت على شيء من, من القوة والتملك أو أنها وقعت على دخن يعني بعد حصول فتن تابقة من قتل من علي رضي الله عنه ومن تنازعه شيء ما على الخلافة حتى نزول الحسن أو الدخن ما يكون في أمراء بني أمية لأنهم جميعا لم يكونوا محمودي السيرة فمنهم من كان محمود السيرة جدا كعمر ابنه ابن عبد العزيز واضح ومنهم من لم يكن محمود السيرة ومن أشهرهم يزيد ابنه ابن الوليد لا يزيد ابن الوليد اللي هو يعتبر قبل قبل قبل الاخير اس بعده مروان بن محمد فقط قبل الاخير يزيد بن الوليد ولا الوليد بن يزيد خطا مني هو احدهما اما الوليد بن يزيد الوليد بن يزيد صحيح هذا هو او قيل ان الدخن وهذا رابعا هو وجود الخوارج ده من بني اميه لأنهم هم الذين يصدق عليهم أنهم دعاة على أبواب ماذا؟ على أبواب جهنم كما سيأتي في بيان أمر الخوارج بعد والأخير أرجحها نعم كيف صوتك ما جرى بعد من تنازل الحسن أنا ما أقصد علي من تنازل الحسن لمعاوية لأن بعد, بعد مقتل سيدنا علي تحول النزاع إلى ماذا؟ إن الخلافة دخلت في منطقة النزاع فنزل الحسن ولذلك من إمة العلم من يقول الحسن خامس الخلفاء الرشيدين وهذا قول قوي هذا قول قوي جدا من الحسن من الخلفاء الرشيدين الراشدين فهذه أربعة تفسيرات لأهل العلم للدخن وسوف نتوقف عندها لنتم شرحنا لهذا الحديث الماتع الحديث الرائع حديث حزيفة بن اليمان رضي الله عنه بإذن الله تعالى يوم السب كنت أرجو وليس كل ما يتمنى المرء أدرك أن أجيب أو أن أنتهي من ترجمة حزيفة رضي الله عنه هذا اليوم ولكن قدر الله وما شاء الله فعل يوم السبت امتحان امتحان يكون الساعة السابعة بإذن الله تعالى والامتحان يكون فيما تعودنا أن نمتحن فيه وهو الإسبوع درس الإسبوع الحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس لمن سأل عنه في السلسلة السادسة في السلسلة الصحيحة المجلد السادس تحت رقم 2739